وَإِنَّهُ لَهُ دَوَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَكَ يَقُضي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَاءِ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ أَيْدَاهُ وَاللَّوْمُ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 وترى الجبال تحت بها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أثقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون